بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآفرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضال فهدا ووجدك عائلة فأونا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمات ربك فحدّه.